بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الروايه التي قرأناها بالامس ما عن السكوني بسند فيه النوفل هذا أنا غفلت كان بنائي ألفت النظر إلى النكتة في السند أنا امس غفلت عن ذلك الآن أذكر هذه النكته إن شاء الله ثم أنتقل إلى روايات أخرى النكته هي ما يلي أن الرواية وردت بسند إلى ما قبل النوفلي تمام، ثم النوفلي عن السكوني كان يذكر عادة، قبل أن السكوني ثبت موثوقيته بشهادة الشيخ الطوسي رحمه الله حيث ذكر أنه سكن الأصحاب أو اعتمد الأصحاب على نقل السكوني رغم انه ليس شيعيا ليس اماميا لكنه باعتباره موثوقا ركنوا اليه جعل هذا شاهدا على انه قد يعتمد الاصخاب على رواية غير الشيعي الامامي كسكوني فكان هذا سببا في توثيق الاصخاب السكوني اما النوفلي فما وارد بشانه النوفلي آه آه لم يرد دليل على توثيقه طبعا النوفلي ما في ذهني ان يكون غير شيعي مثل مثل السكوني لكن على كل حال لم يرد دليل على توثيقه بسرعة الشقيق أو فيه. موشع ما في ذهني لم يرد ديل على توثيقته، ولكن هناك رأي أخير يقوله البعض وهو أنه إن بنينا على كلام الشيخ القوسي الذي يقول ركن الأصحاب إلى روايات السكوني تثبت وثاقة النوفل أيضا لأن تسعين بالمية أو أكثر من تسعين بالمية من روايات السكوني وارد عن طريق النوفل فحينما يقول ركن الأصحاب إلى روايات السكوني كيف عرف أنهم ركن الأصحاب إلى روايات السكوني الأصحاب ما صرحوا بأن السكوني ثقة وإنما الشيخ عرف أن الأصحاب يركنون إلى روايته لأنه على, على شكل القضية الخارجية هالروايات الموجودة عن السكوني اعتمل الأصحاب عليها خب هالروايات الموجودة عن السكوني أكثرها تسعين بالمئة منها أو أكثر من ذلك نسبة أكثر لعله ورد عن طريق النوفل عن السكوني فهذا يعني ان الاصحاب اذا ركنوا الى روايه النوفلي هذا طريق يذكر في مقام تصنيف النوفلي فاذا بنينا على هذا الطريق هذه الروايه تتم سندا اما الدلاله فبحثناها امس وقلنا ان الدلاله غير ثابته بعد ذلك ننتقل الى روايات نكاح الأمة المسروق يقال أن هناك روايات دلت على أن الأمة إذا سرقت وبيعت مثلا فنكحت من قبل رجل بعد ذلك تبين أن مولاها فلا وهو أثبت انه لا أنا لم أبعها ولم أهبها إنما هذه سرقت مني وبيعت. يقال أنه ذكر الرجل يضمن لهذا المولى الولد نكحها فأولدها هذا الولد ولد حر وهذا يقول أنه أنت خسرتني ولدا يضمن له قيمة الولد لماذا قيمة الولد طبعا الولد قيمي خبا ما لمثل عادثا يضمن قيمة الولد وهذا معناه أن القيميات تضمن بالقيمة والروايات ما يلي الباب الثامن والثمانين من نكاح العبيد والإماء هذا بحسب نسخة آل البيت واقع في المجلد 21 صفحة 23 صفحة مائتين وثلاثة الى مائتين وخمسة واما بحسب مجل... طبعة رباني. انا ما كاتب انه بحسب طبعة رباني وين ساير ما مكتوب عندي على كل حالة روايات نكاف الأمث المسوط متن الروايات ما يلي نقرأ الروايات لكي نرى هل هناك رواية تامة سندا ودلالة فإذا كانت رواة هناك عندنا رواية تام سندا ودلالة عندئذن نبحث أنه هل هذا يدل على قيمية القيمية يعني هل هي الرواية تام سندا ودلالة بمعنى أن السند تام ودلالة على أن الولد يغمن بالقيمة تام فإذا تم الأمران تصل النوبة إلى أن نرى أنه هل هذا يعني أن القيميات مضمونة بالقيمة او لا المقصود المخصول هذا أن القيميات مضمونة بالقيمة هذا آخر آخر بحر. لو تمت روايات سندا ودلالتان على أصل أن الولد هنا يضمن بالقيمة فلنرى أن هذا يعني أن القيميات مضمونة بالقيمة مضمونة بالقيمة او لا يعني ذلك محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن سند بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس هذا السند هذا السند بمشكلة سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال والتي شرحناها في عدد من الحقنا السابق لكنه هنا نحن مرتاحون من هذه المشكلة المشكلة ما موجودة عندنا وذلك لأنه بعد ذلك يقول وبإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجرى بس أنا ما في ذيني إسناد الشيخ إلى علي بن إبراهيم شنو هو؟ لكن بعد ذلك يقول ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن أبي عن ابن أبي نجران فهذا السند حتما صحيح كل إشقال الكليني عن علي بن ابراهيم عن أبي عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن عن محمد بن قيس فهذه تعتبر صحيحه محمد بن قيس قضى عن بل عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب هذا الرجل كانت له وليدة وليدة يعني امه مولودة في بيته امه ملك مولودة في بيته هذا الرجل كان غائب فابن هذا الرجل باع هذه الوليدة باعها ابن سيدها وابوه غائد فاشتراها رجل رجل رجل حر هذا حر اشترا هذه الوليدة فولدت منه غلاما وطأها وهي ولدت منه ثم قدم سيدها الأول السيد اجل وهو أبو البائق فخاصم سيدها الآخر ترافع مع السيد الثاني الذي الذي أولده فقال هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني الوليد إلي وابني بغير ابني باع بل بعباطي فقال خذ وليدتك وابنها الإمام عليه الصلاة والسلام هذا كان جاب أنه قال أنه الوليد خذ ملكك ابنك بلا ابنك أخذ كذلك أخذ ابنها فهنا الشاهد هنا يقال يقال ما أعلم هذا الكلام تقبل يقال أن هذا الابن خب هو حر ابن ذاك الرجل الذي اشتراه فأولده فهذا الابن حر يقول خذ وليدتك وابنها مثلا هكذا نفهم مثلا أنه حتى ذاك يضطر ويأتي ويعطيك قيمة الولاد الولاد خفور فلو قبلنا به بهكذا استقام نصير شاعر مثلا فناشده المشتري المشتري رأى انه ابن راح الوليدة اخذت منه وال ابنهم ابنهم راح فناشد اجي هذا الى امام الباقر افتهم انه هذا انما صار عن طريق حكم الامام الباقر روح اخذ الوليدة مع ابنها فناشده المشتري اجي الى الامام وقال خطر الله سوي لي علاجه فقال خذ ابنه قال الامام قال العلاج انت تروح اخذ ابن السيد الاول اخذ اسجنه قول له ليش ما الوليده من دون ابن ابيك وهي لابيك مو لك روح اسجنه قيده في بيتك فقال خذ ابنه يعني الذي باع الوليده حتى ينفذ لك ما باع ما باعك فهو ما يقبل أن يبقى مسجد فسينفذ البيع هذا فضولي ينفذ فلما أخذ البيع الابن البيع يعني يقصد به المشتري البيع البيعان بالخلاف من البيع يعني البيع البائع والمشتري يسميان البيعين ولهذا روايات البيع بالخير معنى هذا فلما أخذ البيع الابن قال أبوه أرسل ابني ابني صح أخطأ مع والدتي من بل ابني لكن أنت ليش سجنت أرسل ابني فقال لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني أنت ماخذ ما ابني هذا الطفل يعني هذا اللي. مولود أنت ترسل ترس ابني أنا هم أرسل ابنك. فلما رأى ذلك سيد الوليد الأول أجازب قال زين على ابني قال زينا البيع فضولي كان يتوقف على أجسة أنا أجس هذه الرواية عادة تذكر في من أدلة إجازة البيع الفضولي أجازب على هذه الرواية بهذا طبعا هذه الرواية تصريح بانه يضمن قيمة الابن ما موجود به لكن لو فرض أننا نفسر بهذا التفسير يصبح من هذا المقدار واذا وإذا ما فسرنا بهذا التفسير فهناك بعض الروايات التي مصرحة بذلك سنجي إن شاء الرواية الأولى. الرواية الأولى الشيخ الطوسي فسر بعد تفسير الشيخ الطوسي يقول إنما أمره أن يتعلق بولده البائع لانه يلزمه الدرك يعني يلزمه التدارك ويجب أن يغرم لصاحب الجارية ثمن الولد هذا تفسير الشيخ الطوسي الشيخ الفاهم أنه المقصود أنه حتى يغرب له ثمن الولد ويفكه منه فلما أجاز الولد بيع فلما أجاز الوالد بيع الولد صار الأولاد أحرارا الأولاد بعد أحرار أولاد أكفت وعنه عن أبي عبد الله الفراء عن حريز عن زرارة هنا تخت الخط المحقق ما منه هذا المحقق قال لم نعتر عليه بهذا السند في التهديد في التهديد بهذا السند ما وجدناها رواية لكن إلى أسانيك نذكرها ان شاء الله الى أسانيد يبدو ان بعضها صحيح عنه عن, عن ابي عبد الله الفراء عن حريص عن زرار قال قلت لابي جعفر عليه السلام الرجل يشتري الجاريه من السوق يذهب إلى سوق المسلمين يشتري الجاريه فيولدها ثم يجيء الرجل يجيفد واحد واشترى من سوق اولاده واذا برجل ياتي فيقيم البينه على انها جاريته يقول هذا مسروق مني انت اشتريت هذه مالك ويقيم البينه على ذلك ولم تباع ولم توهب أنا لا بايع على احد ولا واحد قال يرد اليه جاريته ويعوض من تفق هذا يعوض أشياءه يعوض بمن تفق شنو معناه؟ قال هذا يبدو أحد الرواة أو الشيخ التونسي ما أدري كي يفسر يبقى. قال كان معناه قيمة الولد هذا ماذا ما بيتصير أنه يقطع من كبر لكن يعوض ب... يعوضه بمن تفق هكذا فسر اما على لسان احد الرواطع او على لسان الشيخ الطنسي نفسه ما هذا هذا سند المحقق ده يقول لم اجده التهذيب انا ما راجعت التهذيب تقدو تراجع الفجوم موجود له لكنه له سند ثاني وبإسناده يعني بإسناد الشيخ الطمسي عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله الفراء هذا السند سند الشيخ أحمد بن محمد, محمد سواء كان أحمد بن محمد بن عيسى أو كان أحمد بن محمد بن يحيى أو كان أحمد بن محمد بن خالد أياً كان طب ما بيشكل يبقى أبو عبد الله الفراء الذي ينقل عن حريص عن زرارة أبو عبد الله الفراء لم يرد بشأنه يتوثيقه لكن بما أن أبو عبد الله الفراء ابن أبي عمير عندي رواية عنه وإحنا بانين على بابنا الذي يقول أنه ابن أبي عمير وصفوان ابن يحيى، فزلطي لا يرون إلا عن ثقة إذن هذا دليل على وثقتي فيرم الساد الجد المقدر قال يعوضه بمن تفع هذا فسر بمعنى إعطاء قيمة الولد هذا الرواية الثالثة بإسناده عن علي بن إبراهيم هذا أنا كاتب أنا على حاشيه الكتاب أن إسناد الشيخ على علي بن إبراهيم تام عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا الرواية مرسلة صارت عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة قال يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته هنا تصريق القيمة موجود. فمن حيث الدلالة هذه أفضل سبق بها تصريق مسألة القيمة ولكن عيبه عيب سندي لانه فيه عن بغض أصحرنا ورواه الكلين عن علي بن إبراهيم والذي قبله يعني الرواية الثانية الذي فيه أو عبد الله الفراء الذي قبله هم الآن لقينا إليه فالسنة آخر تام إلى أبو عبد الله الفراء أبو عبد الله الفراء صححنا برواية ابن أبي عمير والذي قبله عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خبر الرواية الرابعة بإسناده عن الصفار إسناد الشيخ إلى الصفار طالب. عن يعقوب ابن يزيد هذا كان عن صفوان ابن يحيى التا ان سليم الطب طربال من هو سليم الطربال هنا لو كان السند بهالشكل كنا نفتي بصحه سليم طربال لان صفوان ده ينبل صفوان ابن يحيى ينبل عنه وهو أحد الثلاثة الذين لا غيرون إلا عن فقر لكن المشكلة أنه يقول عن صفوان ابن يحيى عن سليم الطربال أو عن من رواه عن سليم يعني هذا الراوي متردد لكل ما أدري نقل صفوان عن سليم الطربال مباشرة أو نقل هم من رواه عن سليم الطربال من رواه منه فمن يدري خوب على كل حال الراوي صفوان بن يحيى، فلو رأي يروي عن من رواه ما مشهر نقول نحن قلنا مراسل ابن أبي عمير حجه ومراسل صفان ومراسل ابن زمه حجه ما يخالف لكن يبقى سليم الطربال الدور ما ألديه على وثقتك لأنه إن كان صفان يروي عن من رواه عن سليم فصار فاصل بين صفوان وسليم ونحن لم نقبل في أبحاثنا الرجالية لم نقبل القاعدة التي تقول أجمعة العصابة على تصفق ما يصف عنه هذا صفوان من جملة من أجمعة العصابة على فصيما يسوحان بعضهم كذا يترجمون يعني يقولون إذا وصلنا إلى صفوان بعد كل من بعد صفوان ممن هو أقرب من صفوان إلى الإمام كلهم ثقات أجمعة العصابة على فصيما عن جماعة منهم صفوان فالكل ثقات يقولون نحن في بحثنا الرجالي لم نقبل هذا التفسير وإنما قبلنا أنه هذا بس يدل على وثاقة الشخص مباشر عن سليم عن حريص عن جاري قال قلت له عبد الله رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها الى ارضه اخب كأنه رجل من بلد اخر دخل بلدا ودخل سوق المسلمين اشترى جارية فخرج بها الى ارضه فولدت منه اولاده صار عنده اچھا اولاد العبار اهنانه في المسائل بالشكل المكتوب يقول ثم الا اباها يسعم انها له خاطش يعني بعدين اجى ابو الجاريه ويقول هذه الجامي لي خبارة مثل أبو الجارية إذا إجي إذن الجارية خر إذا شي لا يزعم أنها لها شيء أبو الجارية يقول هذه جارية كيف كيف تقول الجارية جارية بيت أنا بتي جارية مثل ولهذا أنا حسب حدثي أنا أحس أن نسخة التهديب به خطأ والصحيح نسخة الإصبع انا أنا حسيها تهديب الإصبع صار كلامه ما ليش يخطوسي بالتهديب هش في المكتوب ثم إن أباها يزعم له لكن في الإصبع المكتوب هكذا ثم واتاه من يزعم النهايه انا اظن ان الصحيح ثم اتاه من يزعم النهايه يعني اجر هذا واحد قال هذا جاريتي منو بعد هذه جاريتي واقام على ذلك البينة قال عليه السلام يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها هذا لظيف هذا به تصفيف بقيمة في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها هذا به تصفيف لكن عيبه هذا العيب السندي الذي عشان هو أنه لم نعرف أن سليم الطربال هل هو سليم الفراء؟ هل يسمونه سليم الطربال مثلا؟ إن كان هو سليم الفراء خب سليم الفراء صححناه برواية ابن أبي عمير قال هل هذا ذاك؟ أولو من يتب ليس في ضمان قيمة الولد ليس في الرواية ضمان قيمة الولد ليش يقبض ولده ويدفع اليه الجارية ويعوض في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها ما لا يشمل ايضا الوعد على كل حال ما المهم الرواية الأخيرة في الباب التي هي تام سندان وصريحة في قيمة الولاد وعنه عن مؤاوية ابن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل عنه يعلم بإسناده عن الصفر قال التاب عن معاوية بن حكيم كان ثقة جليل. جليل عن محمد بن ابي عمير عن جميل الراطخن في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء مستحق الجارية صاحب الجارية أصل يأتي ماذا أصنع؟ قال عليه السلام يأخذ الجارية المستحق صاحب الجارية الأصلي إلى أجه يأخذ جارية رقق مصروخ يأخذ ويدفع إليه المبتاع قيمة الولاد الشاهد ولا هذا بعض صري ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه يعني يذهب هذا هذا إلى الصارق ذاك الذي أرجع الجارية. يرجع يذهب إلى السارق يرجع على من باعه لثمن الجارية وقيمة البلد التي أخذت منه يأخذ من باعك ثمن ثمن الجارية وهم فعلى الأقل رواية واحدة واضحة تمامية سندا ودلالة موجودة إنما المشكلة في المرحلة الأخيرة من الكلام وهي أنه يعني نفس الاقتراض الذي ذكرناه في بعض الروايات السابق وهو أنه هذه القيمة يحتمل بها أن يكون المقصود لم إما أن نستظر ذلك أو على الأقل نقول يحتمل أن يكون المقصود قيمته يوم الأداء وقيمة يوم الأداء طبعا هذا الوايق ما يحصل مثل ما ممكن تحصل مثل هذا الوايق ويحصله عادة ما ممكن تحصيل المثل وعنده إذن قيمة إن كان المقصود قيمة يوم الأداء فهذا يناسب ايضا ما, ما نفترضه من أن كل الأمور مثليه إذن الموجود في ذمة هذا الشخص مثل الولد وبما أنه لا مثل له يدفع قيمته يوم الأداء من قال ان هذا قيمة يوم آخر غير يوم الأداء حتى يجعل دليلا على أن القيمه تضمن بالقيمة قد يكون قيمة يوم الأداء وقيمة يوم الأداء هي نتيجة الضمان بالمثل ايضا هذا مسأل قيمتهم قيمة لان لأن المثل يبقى في لحين ما يريد أن يؤدي حينما يؤدي وما موجود بالحد حتى يؤدي طبعا يؤدي القيمه بعد ذلك نحكي الى روايات روايات اخرى اتهاك بين الدين والفهم وهذا ما بنحكي غدا ان شاء الله